كَذٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سِنَةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورٌ وَلاقدَجَعَنا فيِي السم إِوجَ وَزَد النه لِ النظِرين وَحَفظْناهاَا مِن كلُّ شَطَون الرجم إِلَّ مَ لتََرقَ السمَ فَأَتْبعَهُ شِهابُ مُبين وَالْأَرضَ مَدَدناهاَا وَقَن فيِيهَا رواس وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٌ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِن مَّا نَسْتُم لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ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 وَنَخْلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ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 ما جاء آل لوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل بِمَا بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت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 إ فيِيذَِكَ لآيات للِْمُتَوّمين وَإِمَّ غَا لَ بِسَبيلٍ مُقيم إ فيِي ذَِكَ لآيثً للمُؤمِنين وَإِن كَانَ أَصحابُ الْ الأكَةلَظالِمين فَتَ قَمنا مِنهُم وَإِهُ لَ بإمامِ مُبين.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 وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا عم كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِا كَفَلَكَمُسَْهْزين الذي لا يجعلون مععَ اللهَِّ إ غن آآخر فَسَوفَ يَعْعلمون وَلَقد نعْعلمُ أنك يَضيقُ صَدركَ بِمَا يَقولون فَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُم مِنَ الساجِدين وَعْبُدَ رَبك حتىَ يَأثكًا يَقين.